يقول طالبا لكل خير ابو المساكين ابتغاء الاجر ابدا بالحمد لربي اولا فاطر الارض والسماوات العلا مع الصلاه والسلام الدائم على النبي الحاشر ابن هاشم صلى عليه ذو الجلال وعلى جميع صحبه ومن لهم تلا بفضل ربنا الكريم ذلمنا وعونه نظمت نظمي بعد أن اشار بعض الإخوة العدولي حبذ لو نظمت ذا في سنة النبي للمبجلي هو الإمام أحمد بن حنبل فانفتح النظم علي وانشرح صدري لما كان علي مقترح فقلت نعم ما أشرت فأقول خذ الذي احتوت عليه ذي الأصول منهج استنباط العقيدة قال ابن حنبل الإمام منصفا أصول سنة النبي المصطفى الاقتداء والتمسك بما عليه كان الصحب نهج من سما وترك بدعه فأي بدعه ضلاله وباب كل فتنه وقد اتى في شرعنا المتين منع الجدال والمراه في الدين ومن اصول الشرعه الغراء ترك الخصومات وذي الاهواء وسنه النبي تفسر الكتاب ودالة عليه من غير ارتياب وليس فيها من قياس فاعلمي لا تضرب الأمثال لكن سلمي وليس بالأهواء والعقول يدرك معنى خبر الرسول إنما يدرك بالاقتداء ثم بالاعراض عن الأهواء من سنة لازمة اي التي من منها قد ترك أي خصلة لم يكن من أهلها ما سأذكره فاتبع فصول ما سانظمه الإيمان بالقدر خيره وشره نؤمن بالأقدار من خير وشر وبالذي ورد فيها من خبر فلا يقال لما كيف إنما صدق مع الإيمان فيه جازما كل حديث ليست العقول تدركه لعجزها نقول أمره من غير ما تفصيلي ولا ترده بكل قيل القرآن كلام الله وليس بمخلوق من عقدنا أن القران منزل وهو كلام ربنا المفصل من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله زهوق وهو مقتض فسادا يكمن أن الكلام منه جل بائن والوقف فيه بدعة مضلة والعقد فيه عند كل الجلة كلامه انزله لمن ذرى ليس بمخلوق ومنه قد بدا ردا على الجهم والاعتزال إذ جاء دين الله بالمحال الإيمان برؤية الله يوم القيامة ورؤية العباد للإله جل حق كما يرون بدرا اكتمل على الذي صح من الأخبار فيه وما جاء من الآثار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ورؤية النبي للرؤوف عنه أتى بسند نظيف قتادة وابن أبان الحكم راويا عن عكرمة كلهم عن ابن مسعود حديث الرؤية وغيرهم روى من الأئمة قال ابن عباس بقلبه يره في آية النجم بهذا فسره الإيمان بالميزان يوم القيامة ومنهج التعامل مع نصوص العقائد وأعمال العباد في الميزان يزينها الرحمن ذو الاحسان صح به الحديث عن خير البشر فاعرضا عمن لغيره انتصر الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ثم كلام الله واجب الإيمان به مع العبد بغير ترجمان الإيمان بالحوض وحوض أحمد النبي الهادي في العرصات مورد العباد يرده متبع الرسول ومن قفى نهجه للوصول مسير شهر عرضه والطول وذاك فضل حازه الرسول له أوان عدد النجوم فضلا من المهيمن الرحيم الإيمان بعذاب القبر والتسليم لنصوص الوحي الواردة به ثم عذاب القبر صدقا به وبسؤال العبد وابتتانه أول ما يسأله من ربه وما يدين به ومن نبيه يأتيه منكر كذا نكير على الذي أراده الخبير الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر وبشفاعة النبي المقدام قد دلنا بأن من اقوام قد خرجوا من النيران بعدما قد حرقوا حرقا فصاروا فحما الإيمان بخروج المسيح الدجال وبالمسيح جاء في الأنباء بأن سيخرجوا بلم ترائي ثم بعينيه اللتين يكتبوا بينهما أن كافر سيكذب وأنه يقتله المسيح بباب لد خبر صحيح الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إيماننا قول وزده عملا بطاعة الله يصير أكملا ينقصه العصيان لثم الشرر كتارك الصلاة إذ يكفر خير هذه الأمة بعد نبيها وخير ذي الأمة بعد المصطفى فابو بكر عمر له اقتفى ثالثهم عثمانهم نقدم فالنبي قد قدمهم كلهم يتلوهم أصحاب شورى خمسة علي الزبير وابن عوف طلحة خامسهم سعد ولسنا نطعن فيهم فكلهم إمام محسن وبعدهم فأفضل الأناس أصحاب أحمد بلا التباس قد عملوا بسيرة المختار وسمعوا من فيه بالاخبار وبعدهم في الفضل كل من تبع وارتضى سيرهم وليس يبتدع وكان خيرا لقول المصطفى خير القرون قرن ثم من قفا الكلام في الامامه والسمع والطاعه للائمه عليه كان عقد اهل السنه فكل من على الخلافة عمل واجتمع الناس عليه وقبل أطعنا أمره الذي ولانا برا تقيا أو شقيا كانا وما الغزو مع الإمام إلى القيامة بلا اختصام إليه راجع إقامة الحدود وقسمة الفيء لهم كل يعود والصدقات دفعها للامراء جائزة نافذة بلا متراء وخلفهم تجوز كل الجمع باقية من غير ما تنطع ومن أعادها بكونهم تنع من الصلاة خلفهم قد ابتدع. مخالفا هدي له متينا ولم ينله فضلها يقينا فسنة صلاة ركعتين مع الائمة بغير مين منع الخروج على أَئِمَّةِ المسلمين ومن اصول الفرقة المنصورة ترك خروجهم على الائمه ومن يكن يخرج مبتغي شرر شق عصى الامه أصحاب الأثر من ليس في عنقه أي بيعتي ميتته ميتة جاهليتي قتال البغاه والخوارج ومن من اللصوص والخوارج ومن يظن منه سفك المهجي يقف للرجل بالقتال له يقاتل بالاعتزال فإن يفر منه من خوف فلا يتبعه لكن أمره إلى وال من الولاة يكفيه دفع عن نفسه والمال من شر وقع وارج الشهادة لمن يقاتل مدافعا عن نفسه مناضل والأهل والمال ودينه كما صح به الحديث عمن ختما ولسنا مأمورين بالقتل لمن عصى وزائغ ومبتغ الفتن لا نشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار ولسنا نشهد على المسيء بنيله النار ولا بسوء ولا بجنة لذي الصلاح وفاعل الخير وذي الفلاح بل نخشى ان يقع في الشرور ونرجو رحمه من الغفور حكم مرتكب الكبيره من لقي الله بذنب يوجب له دخول النار لكن تائب من ذنبه غير مصر يقبل توبته الحق العلي الأول ومن عليه قد أقيم حده فذلك الذنب يكفر له جاء به عن النبي الخبر رواه أحمد صحيح يؤثر ومن يمت على الذنوب قد أصر ليس بتائب لربه أبر فأمره إلى السميع ذي البصر إن شاء عذب وإن شاء غفر من مات من كفر فإنه كفر بذنبه عذب ليس يغتفر وحقني الرجم على الذي زنا ان يعترف من بعد ما قد احصنا او انتقم عليه بيناته على الذي نعي ونعتقده قد جاءنا عن النبي رجمه والخلفاء الراشدين بعده حكم انتقاص الصحابه حب الصحابه علينا فرض وبغضهم تزندق وخوض فكلهم ائمه في الدين وفي الكتاب المحكم المتين يا ويح مبتدعه النواصب من سبهم وشتمهم صحب النبي فربنا منحهم رضوانه وخصهم بالفضل والكرامه فكل شر ربنا عنهم نفى واختارهم لصحبة الذي اصطفى ومبغض وخائض فيما شجر بينهم منتقصا فيعتبر مبتدعا يؤزر حتى يسلما جنانه لهم وحتى يفهما بيان النفاق الأكبر من عقدنا أن النفاق الاكبر كفر كمن إسلامه قد أظهر وأبطن الكفر بدين الباري مثل الأولى في زمن المختار وكل ما من الحديث جاء من له أولى فقد أساء من كفر كافر أو النفاق له نسلم بلا شقاقي لسنا نماري فيها من جهالتي ولا نردها بغير حجتي كمسلم سبابه فسوق كفر قتاله له حقوق خبر لا ترجع بعد يا يلي تبرء من نسب كفر جلي قال ثلاث من خصال نافقى من كن فيه وحكى إذا التقى المسلمان بالسيوف اقتتلا كلاهما ماواهم النار تلا ومن رمى بالكفر مسلما يعد عليه ذاك الوصف فيما قد ورد الجنه والنار مخلوقتان وجنه الله وناره اتى في عقد من سلف ان خلقتا لان من اكرمه الله طلع إلى الجنان وإلى النار الطلع ورأى من أهلهما فمن زعم خلافه كذب بالذي علم من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ومن يموت موحدا ومذنبا من أمة النبي علينا وجبا رجاء رحمة له لتاتي واستغفرا له مع الصلاه خاتمة النظم أتممت ما أردته من قولي في نظم معنا كل أصل أصلي مع ركاكه المعاني والجمل فاقبله منا مرتض لنا العمل ستلقى فيه زللا وخللا فقل لعله سهى او وهلا والفضل لله على الختام وافضل الصلاه للامام واله وصحبه الكرام ومن له اقتفى بالاعتصام سميت نظمي تمام المنه منظومه فيه اصول السنه